ليس لغير الله حكم ابدا والحسن هو القبح اذا ما قصد واصل كمال او نفور الطبع وضده عقلي والا شرعي بعدما عرف لنا الحكم الشرعي واخذ في حده جنسا وهو خطاب الله معلوم ان خطاب الله المراد به ماذا مراد به حكم الله تعالى بالاجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه وهي حكم شرعي ومعلوم أن الحكم إنما هو لله وحده دون ما سواه كما قال سبحانه ان الحكم إلا, إلا لله اين الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا لله يريد ان يكون في ماذا فيه قصر فيه قصر وهو اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه نفيه عما عدا ونفيه عما عدا فاثبت الحكم له جل وعلا ونفاه عما سواه حينئذين إذا تقرر ذلك حينئذ ليس لغير الله تعالى حكم ابدا مطلقا أي كان ذلك الغير لذلك فيه عموم من هذه الجهه ودلاله الكتاب والسنه على ذلك مستفيضه بل هو من المتقرر ومن المعلوم من الدين بالضرورة انه ليس لغير الله تعالى حكم أبدا فإثبات الحكم لغير الله تعالى كاثبات صفة الخلق لغيره جل وعلا لان الخلق فرض من أفراد توحيد الربوبيه كذلك ليس ثم خالق الا الله وكذلك الملك ليس ثم مالك الا الله وكذلك الرزق ليس ثم رازق الا الله وليس ثم محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار الا الله ولا مدبر الا الله ومن صفات جلاله وعلاه الحكم كذلك فغير الله او تغي حكم فهو الحكم جل وعلا ومن اسمائه الحكيم بل اثبت بعضهم الحكم على انه اسم من اسماء جلاله متعضمن للصفه الا وهي الحكم هنئذ اثباته لله تعالى على جهه الإفراد لا حاكم الا الله لا خالق الا الله فإضافة الحكم لغير الله تعالى كإضافة الخلق لغير الله تعالى حينئذ يكون شركا أكبر من اضافه الخلق الى غير الله تعالى يكون قد اشرك شركا اكبر كذلك اذا ادعى مدعي بان المخلوق يحي ويميت نقول الذي بيده الاحياء هو الله والذي بيده الممات هو الله والذي بيده الحكم هو الله حينئذ نقول هذا يعتبر ماذا اعتبر شيئا أكبر هذا الاصل هذا الاصل فيه ان الدين عند الله الإسلام اذا تحكيم غير الإسلام يكون تحكيما لدين سوى دين الاسلام حينئذ يكون ماذا يكون كل من تلبس بما سوى الإسلام حينئذ قد تصف بضد الإسلام وهو هو الكفر ولذلك قال الله تعالى: "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" هم الكافرون جاء بماذا جاء بال هنيد الكافرون يعني جمع كافر وكافر هذه اسم فاعل هنيد يدل على أنه قد اتصف بصفة ذات متصف بصفة وهي الكفر والأصل في مثل هذا الموضع أنه كفر أكبر هذا الأصل فيه ولذلك حله بال و معلوم ان أل الداخل على اسم الفاعل موصونه صفه صريحة صله ال وقونه بحر من افعالي قل حينئذ يفيد ماذا يفيد العموم يفيد العموم فيبقى على أصله ولذلك يذكر أهل العلم تحت هذه الايه أن الكفر أو أن الحكم بغير ما أنزل الله نوعان قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا اصغر وكلاهما داخلان تحت هذا النص ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون داخلان تحت النص فانقل وما توجيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر في هذا الموضع نقول هذا كاستدلاله بقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا استدل به ابن عباس على بعض مفردات الشرك الاصغر لولا الباط لولا كليب لولا الى اخره هل هذا يعتبر تخصيصا للنص الجواب لا عين إذ نعامل هذا كمعامله هذا النص فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفرٌ دون كفر أن هذه الآية وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله اولئك هم الكافرون ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر كما أن قوله فلا تجعلوا لله اندادا كما أنه ليس كل تنديد يعتبر ماذا يعتبر شركا أكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل ما شاء الله وشئت قال ماذا اجعلتني لله ندلا اذا ما شاء الله و شئت اللفظ هنا شرك اصغر وليس بشرك اكبر ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جعله تنديدا اذا فلا تجعلوا لله اندادا يشمل النوعين الشرك الأكبر والشرك الاصغر ومعلوم المتقرر باتفاق المفسرين أن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم تابعين ومن بعدهم يستدلون بالآيات النازله في الشرك الأكبر على الشرك الاصغر وهذا متقرر ولا خلاف فيه بين المفسري ان الصحابه يسدلوا رضي الله تعالى عنه بما نزل في الأكبر على الاصغر كذلك ما نزل في في الكفر الأكبر على الكفر الاصغر وهذا حلوي فاقد حين يذ قال ابن عباس كفر دون كفر لا يلزم منه كما فهمه مرجئه العصر من قول الحكم بغير ما أنزل الله بجميع اصنافه أنه يعتبر كفرا صرا هذا قول باطل قول قول باطل وانما حمل شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وكذلك ابن قيم وكذلك شارح الطحاويه وكثير من المفسرين والشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفر دون كفر في الواقعه والنازله يعني الذي يحكم مرة بين اثنين كقاضي أو حاكم وال يحكم بين اثنين بغير ما انزل لشهوه في نفسه ولهوى أو للرشوه ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير حينئذ نقول واعتقد أنه عاص انتقد انه عاص حينئذ نكون ماذا يكون كفرا اصغرا وأما الذي حكم بالقوانين الوضعيه ونحى الشريعه هذا قولا واحدا انه كفر أكبر ردة عن الاسلام ولا يعتبر ماذا ولا يقال فيه كفر دون كفر ولا يشترط فيه للاستحلال ان اشتراط الاستحلال فيما هو كفر اكبر ليس مذهب اهل السنه والجماعه لا يعرف عن السلف وانما هو مذهب الجهميه انهم يشترطون في كفر الاكبر انه يشترط فيه الاعتقاد ولذلك من سجد للصنم عندهم لا يكفر حتى يعتقد من مزق المصحف أو وطئه بقدميه أو سب النبي أو سب الله تعالى أو قتل النبي ليست من كفرات ليست بذاتها وانما لابد ماذا أن يعتقد فان اعتقد حينئذ كفروه لاعتقاده لا لهذه الافعال وهذا باطل مخالف لاجماع اهل السنه والجماعه من كون الكفر العملي يكون اكبر ويكون ماذا ويكون اسرا يكون أكبر ويكون اسرا إذا الكفر العملي يكون أكبر ويكون اسرا منه من الكفر العملي يعني الذي لا يشترط في الاعتقاد نص على ذلك نقيم في الصلاه حكم تاركها نص على أن من الحكم العمل من الكفر العملي الحكم بغير ما أنزل الله وعليه ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى أكبر والى اصغر حينئذن الأكبر لا يشترط في الاعتقاد لماذا لأن هذا شأن الكفر العملي معنى كونه كفرا عمليا معناه ماذا أنه لا يشترط فيه الاعتقاد لا يشترط فيه الاعتقاد لو جعلته او جعلت الاعتقاد شرطا في تنزيل الحكم عليه حينئذ نقول ردتته إلى كفر الاعتقاد وهذا باطل لا يعرف عن السلف البتة اذا خطاب الله تعالى متعلق خطاب الله مراد به احترازا عن خطاب غيره اذ لا حكم لاحد البتة فلا تشريع إلا ما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم وماعد ذلك فهو باطل ام لهم شركاء سمهم ماذا شركاء أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فكل ما لم يأذن به الله تعالى به الله تعالى حينئذ نعتبره تشريعا واذا كان كذلك قد اطلق الله تعالى عليه ماذا انهم شركاء ولذلك قال وان اطاعتهم انكم للمشركون وهذا في ماذا في مسألة واحده في مساله واحده الا وهي تباؤهم في حل الميت قالوا انتم تذبحون والله تعالى كذلك قبض الميت يعني ذبيحه الله تعالى وهي ميته ولماذا تحرمون هذه وتحللون هذه اذا ما ذبحه الله تعالى أولى بالحل مما ذبحتموه انتم لان الميت بفعل من بفعل الله تعالى سموه ذبيح قال ذبح الله تعالى بيد الكريمة اذا هذا أولى بالحل مما ذبحتوه انتم ومع ذلك الله تعالى قال وإن طاعتموهم إنكم لم في مسألة واحدة فكيف بمنح الشريعة بكرة ابيها ثم جاء بالقوانين والدساتير هذا لا شك انه شرك اكبر ولذلك الشيخ الامير رحمه تعالى في اضواء البيان يقول لا يرتاب في هذا الا من طمس الله بصيرته يعني من اعماه الله تعالى ان الامر واضح بين قران من اوله الى اخره يدل على أن ذلك من الشرك الأكبر ولكن صار في هذا الزمن تلبيس في كون قول ابن عباس هذا يحمل على على الجميع وصار من يقول بهذا القول صار من الخوارج الذي يجب ان يحارب ويشهر به وهم مرجئه جهميه جمع بين بين الامرين اذا حاصل ان قوله فالاحق يعني فالامر الاثبت فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا واراد بذلك أن ان يرد على المعتزلة لأنهم حكموا العقل فاوجبوه وحرموه كما سياتي تفصيله فيما فيما ياتي وليس المراد انهم جعلوا العقل موجب أو محرم وإنما جعلوه طريقا لمعرفة الحكم الشرعي كما كما سياتي اذا قوله فالاحق الفاء للتفريع فالي للتفريع يعني يتفرع عما سبق من قوله خطاب الله ثم خطاب الله بالانش اعتلق اذا خطاب الله فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا إذا اضفنا الخطاب إلى الله تعالى حينئذ احتجزنا به عن ما سواه والحكم إنما يكون لله تعالى لا لغيره كما عرفنا ذلك بما على جهه التفصيل يعني المسائل ايم على جهه الكليه ولذلك قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فنفي اصل الايمان الاصل هنا ماذا نفي أصل الايمان وأما حمله على الكمال الواجب نقول هذا خلاف الاصل اذا جاءت لا النافيه على وصف وجاء وجاء الوصف كما هنا في بالفعل فلا, فلا وربك لا يؤمنون حينئذ ان حذف النفي مسلط على ماذا هنا على على الوصف الذي هو الايمان فاذا كان كذلك فاصل الوصف منفي ومعلوم أن الايمان على مرتبتين عند السنة السنه والجماعه في غيرهم عند اهل السنه والجماعه الايمان على مرتبتين اصل وكمال اصل الايمان الذي يعبر عنه بمطلق الايمان هذا نفيه هذا نفي نفل الايمان من اصل بمعنى أنه كفر إذا انتفى اصل الايمان انتقل من وصف الإيمان إلى وصف نقيضه وهو الكفران فاذا كان كذلك لا يثبت معه ايمان وامما الايمان الكامل او كمال الايمان هذا الذي يعبر عنه بالايمان المطلق الإيمان المطلق وهو الذي يسلب عن الفاسق الملي فيقال هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. هذا مؤمن بايمانه فاسق بكبرته فلا يثبت له مطلقا ولا كذلك ينفع لا يقال ليس بمؤمن تكفيرا وانما نقول ليس ليس بمؤمن حقا ليس بمؤمن حقا لابد من التقييد ولا نثبت له الإيمان المطلق نقول هو مؤمن بايمان فاسق بكبرته حينئذ لا ننفيه مطلقا ولا نثبته مطلقا وأما أصل الإيمان فنفيه حين يكون ماذا يكون لثبوت ضده وهو وهو الكفر وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن هذا نفي للايمان المطلق لا لمطلق الإيمان لماذا لانه متقرر بالإجماع أن الزنا ليس ليس بكفر أكبر ولا شرك أكبر اذا هو ذنب من الذنوب من الكبائر وبالاجماع عند اهل السنه والجماعه الكبائر لا تخرج صاحبها من من المله فدل ذلك على ان المنفي هنا ماذا منفي هنا الايمان المطلق يعني الكامل الايمان الكامل الواجب والايمان المطلق الذي هو الواجب انما يثبت ماذا يثبت لمن اتها بالواجبات وترك جميع المحرمات اتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات وهو الذي جاء ذكره في في سوره فاطر فمنهم ظالم لنفسه قال ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ظالم لنفسه هذا معه أصر الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق مقتصد وسابق بالخيرات هذان النوعان معهما الإيمان المطلق يعني الكامل ايمان المطلق يعني كامل بمعنى انهم طائفتان المقتصدون والسابقون بالخيرات قد اتوا بجميع الواجبات لان من فرط في واجب واحد فقد ثبت له ماذا الفسق فاذا كان كذلك ينافي الايمان المطلق اذا اتوا بجميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات فلو تركوا واجبا واحدا انتفى عنهم الوصف بكون مقتصدين والسابقين بالخيرات دخلوا في القسم الأول وهو كونهم ظالمين لانفسهم ولو فعلوا محرما واحدا فقط حينئذ انتفى عنهم ماذا انتفى عنهم وصف الاقتصاد والسبق بالخيرات فدخلوا في الظالمين لانفسهم اذا هذه الايه قسمت الناس الى قسمين كليين والاول وهو من نفي عنه الايمان المطلق هو الظالم لنفسه هو مؤمن ولذلك بعضهم جعل هذه الايه ارجى آية في القران يعني قال الصفينا من عبادنا اصفينا اذا هو مصطفى وهو من عبادنا اي اضافه تشريف ودل ذلك على ماذا على أنه باق في في دائره الايمان بل هو مثنا عليه من جهه الإيمان اذا هذا النوع الاول ظالم لنفسه فمعه اصل الإيمان وانتفع عنه الإيمان المطلق ثاني المقتصد منهم مقتصدون ومنهم مقتصدون ومنهم السابقون بالخيرات هذان النوعان ثبت لهما الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يعنون له به الاتيان بالواجبات و اترك المحرمات اذا فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا فاول التفريع اي اذا ثبت ان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى فالاحق أي لاثبت الذي عليه أهل السنة والجماعه وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها لماذا لانه اذا قال فالاحق يعني اكثر احقيه هذا يلزم منه ماذا لو لو جعلناها على بابها اذا غير حكم الله تعالى في شيء من الحق وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك فالحقيقه هنا نقول هذا من جانب واحد من جانب واحد هو مستعمل فيه في لسان العرب ليس لغير الله حكم ابدا حكم هذا اسم ليس وخبره تقدم عليه ليس لغير الله ليس حكم كائنا ثابتا مستقرا لغير الله وحكم نكرة في سياق النفي فتعم كل حكم وان قل ولو كان تحاكم او حكم في عدي أراك ساكو بها او لا يساك او في شربه ما قل هذا لا يكون فيه الحكم إلا الا لله تعالى إذا حصل تنازع في شيء ما فيلزم يرد الى الله تعالى واله الرسول ولذلك اكده بقوله ابدا والابد محركه الدهر والدائم وغير الله كذلك في عموم ليس لغير الله من غير الله ملائكه الانبياء السلاطين العلماء بشر ايا كان هي عموما اولى فيه عموما أو عموم. اذا لغير الله فيه اثبات من حيث المنطوق بان يكون الحكم لله تعالى وفيه من حيث المفهوم عموما لغير الله من غير هذا نفي او اثبات نفي ام اثبات غير الله نفي أم إثبات؟ نفي أم إثبات؟, نفي ام اثبات نفي ام اثبات هذه او تلك ها نفي غير. غير الله اذا النفي من حيث المنطوق او من حيث المفهوم ها من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم ها. النفي من حيث المنطوق او من حيث المفهوم مفهوم طب كيف ننفي عما سوى الله تعالى نحن نقول ليس لغير الله حكم ابهدا ليس حكم لغير الله ليس لغير الله اذا غير الله هل دل بالمنطوق او بالمفهوم على معد الله بالمنطوق. بالمنطوق هل له مفهوم ما هو المفهوم هل المفهوم اللفظي غير غير الله او من التركيب ليس لغير الله حكم ابدا لو نظرنا الى التركيب ليس لغير الله حكم العبده المنطوق هنا نفي الحكم عن غير الله تعالى مفهومه اثباته لله تعالى هذا التركيب غير الله من حيث المنطوق هو نفي ومن حيث المفهوم يوافق القاعده أو الجمله عامة اذا المراد هنا ليس لغير الله حكم العبده ان ما سوى تعالى أيا كان ذلك الغير فقول لغير الله فيه عموم, فيه, فيه عموم فكل من كان أو ما كان كل من كان أو ما كان si الله فلا حكم له مطلقا وهذا محل اجماع بين اهل السنه والجماعه بل من حكم غير الله تعالى اما كافر كفرا أكبر فإما كافر كفرا اصغر على التفصيل المعروف عند اهل سنته والجماعه ففيه سلب الحكم على الإطلاق عن غير الله تعالى قال الناظم اذا علمت ذلك فيتفرع على هذا اعني كون الحكم خطاب الله أنه لا حكم الا لله كما شرط اليه بالفاء وهنا فيه تنكيت على صاحب الاصل وهو جمع الجوامع لانه قال من ثم يعلم من هنا ومن ومن هنا من ثم وفي الاصل بقوله ومن ثم أي من أجل أن الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم يعلم أنه لا حكم إلا لله خلاف لمن حكم العقل لما حكم عقله المعتزله خلاف لمن حكم عقله حكمت المعتزله العقل لما قال صاحب الاصل الحكم خطاب الله وقد تقرر في علم البلاغة أن المبتدا والخبر إذا كان معرفتين التركيب مفيد للحصر قولنا المنطلق زيد أي لا غير زيد يعني لما قال الحكم خطاب الله هذه عبارة صاحب جمع الجوامع قال الحكم خطاب الله فيه حصر ام لا فيه حصر لان الحكم محلا بال خطاب الله معرفة واذا وقع كل من الجزئين معرفتين معرفتان حينئذ صار عند بعض البيانيين من اساليب قصر إذن الحكم خطاب الله لا غير لا غير لكن المصنف قال ماذا قال حكم الناظم كذلك حينئذ لما حذف ال احتاج الى ان ياتي بماذا بالحصر والقصر لما حذف ال احتاج ان ياتي بماذا بما يدل على الحصر والقصر ولذلك قال فالحق ليس لغير الله حكم ابدا قال فالتركيب مفيد للحصر كقولنا المنطق زيد أي لا غير زيد فقول الحكم خطاب الله اي لا غير فحكم المصنف بان بانه لا حكم إلا لله بناء على على ذلك اذا قول ليس لغير الله حكم ابدا تتعلق بما سبق تعاريف الحكم السابق الحكم الشرعي وهي أنه اذا كان الحكم خطاب الله تعالى فلا حكم إلا لله يعني لا حكم للعقل بشيء مما ياتي عن المعتزله المعبر عن بعض بالحسن والقبح والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع قال هذه هل العقل والهوى ليس أو ليس مصدرا من مصادر التشريع مصادر التشريع محصوره في الوحي فكل ما كان من الوحي هو من دين الله وكل ما لم يكن من وحي فليس من من دين الله هكذا تاخذ الكتاب والسنة ثم الكتاب والسنه كل منهما دل على الاجماع على أنه مما تثبت به الاحكام الشرعيه بضوابطه المعروفة وكذلك الكتاب والسنه والإجماع المنضبط المتيقن دلت على عند القياس حجه شرعيه بضوابطه المعروفه بمحله وما عدا ذلك فالعصر فيه النفي عصر فيه النفي تستدل بأن الاجماع لم تثبت حجيته إلا بالكتاب والسنه والقياس لم تثبت حجته إلا بالكتاب والسنه ما عدا ذلك من المصالح المرسلة وقول الصحابي وغير هؤلاء الصحابه الاصل فيه ماذا ما أجمع عليه دخل في الاجماع كلاس في بعض احواله مجمع عليه دخل في الاجماع ومع ذلك تأخذ النفي هنا في النفي بمعنى أن المصالح المرسله اصل فيها ماذا انها ليست ب بما تثبت به الاحكام الشرعيه بدليل ماذا لم يثبت ها اعتمادها مصدرا من مصادر التشريع من جهه الشرع لا كتابا ولا ولا سنه فلننظر حينئذ في الكتاب والسنه هما الاصل هما الاصل لولا الكتاب والسنه لمجاز جاز الاحتجاج بالاجماع لان شرط الاجماع ان يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لولا لو الكتاب والسنه لما جاز ال... ال... ال... ال... ال... الاحتجاج بالاجماع لولا لو الكتاب والسنه والاجماع اجماع الصحابه لما جاز الاحتجاج في مسألة ما بماذا بالقياس اذا الكتاب والسنه ان دل على إثبات أن هذا الشيء مما تثبت بالاحكام الشرعيه حينئذ قلنا عن العين والرأس والا الا فلا ولذلك نصر على ان قول الصحابه على الصحيح ليس بحجه شرعيه لعدم وجود الدليل الواضح البين الدال على ذلك وما جاء من بيان فضلهم ومكانتهم وحفظهم وحفظه للشريعه الى اخره ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يستلزم لا يستلزم ماذا أن يكون ان تكون أقوالهم حجة شرعيه تثبت بها الاحكام الشرعيه فانما ينظر فيه من حيث ماذا من حيث امكان الاجماع أو ما يسمى بالاجماع السكوت عند عند الاصوليين بحيث إذا قال الصحابي قولا ما وبشرط ان لا يكون مخالفا لنص فان كان ثم نص حينئذ لا يلتفت اليه ولا يلتفت اليه هذا ليس في تنقيص للصحابه إنما فيه حفظ لمكانة الشرع حيث انه لا يثبت حكم شرعي وينسب الى الله تعالى نسبة حكم شرعي إلى الله تعالى من غير مصدره اشد قبحا من أن تقول قول الصحابي ليس بحجه أيضا ليس فيه اصلا قول الصحابي ليس بحجه ليس بتنقيص لكن قد يظن البعض انه فيه ماذا له فيه حط من شان الصحابه لا ليس الأمر كذلك إنما النظر يكون بماذا ما اثبته الشارع مصدرا من مصادر التشريع عنيد الجاز التمسك به ومع ذلك في العصر فيه الاصل فيه المنع فاذا قال الصحابي قولا بشرط ان لا يخالف كتابا نصا من كتاب ولا سنه حينئذ نقول ولم يعلم له مخالف حينئذ نقول هذا حجه لماذا لا لذاته وانما لكونه قولا للجميع وهذا هو شان الاجماع السكوتي ان يكون ماذا أن يكون قولا للجميع لانه في ذلك العصر لو لم يعلم مخالف لدل على أنه ولم يكن قوله صوابا لدل على أنه قد خلى ذلك العصر عن قائد بالحق وهذا لازم باطن ابطال لازم يدل على بطلان ملزم فدل على أن قول الصحابي في ذلك الزمن إذا لم يعلم له مخالف حينئذ نقول هذا اجماع السكوتي بشرط أن لا يخالف نص من كتاب أو او سنه اذا نقول هنا ليس لغير الله حكم ابدا فالعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع انما مصادر التشريع محفوظه وهي اربعه ومع ذلك تستدل بعدم دلالة الكتاب والسنه على نفيه طب هذه القاعده لا يلتبس عليك قول الصحابه حجه وليس بحجه المرسل ليس حجه وليس بحجه نص اصحاب حجه وليس بحجه ثم ادله يختلفون فيها الادله متفق عليه ومختلف فيها والمختلف فيه كل نرجع على حسب ماذا على حسب مذهبه نقول الضابط هنا من اجل الا تلتبس عليك المساله الضابط هنا فيما جاء النص باعتمادي يعني بالامر يتباعه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ها في مشقه او لا في مشقه دل على أن مخالفه ما أجمع عليه المسلمون هذا يعتبر ذنبا واذا كان كذلك دل على أن موافقتهم يعتبر ماذا يعتبر طاعه يعتبر طاعه فان تنازعت في شيء قال فردوه فان تنازعت ان لم تتنازع ها لم يعني حصل اتفاق واذا حصل اتفاق حينئذ هو الشرع لان هو الاجماع هو الشرع اذا لا نحتاج الى رد الكتاب والسنه فان تنازعت في شيء له مفهوم مفهوم مخالفه ان اتفقتم ولم يحصل تنازع اذا هو الاجماع واذا كان اجماعا صار هو شرعا لان الاجماع يعتبر دليلا شرعيا اذا متى يكون اجماعا على الشرط الذي ذكرناه سابقا هذا فيما اذا كان عن عن ما عد ذلك فالعصر فيه المنع فيه المنع ولذلك عنا لي أن يستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم على أن قول الصحابه ليس بحجه لان اهل الاهل العلمي من المفسرين وغيرهم ذكروا عله هنا في اعاده العامل قال اطيع الله معلوم هذا متفق عليه واطيع الرسول هذا معلوم متفق عليه قال اهل العلم ما قال اطيع الله والرسول وانما اعاد العامل لماذا ليدل على أن له طاعه مستقله قد لا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا على فعل موجوده في الكتاب والسنه هل نقول عدم وجوده في الكتاب والسنه يدل على نفيه قل لا له طاعه مستقله اذا من السنه ما هو سنة مؤسسه حكم شرعي ليس بالكتاب وليس في الكتاب اذا اطيع الله واطيع الرسول قال ولم يقل اطيعوا واطيعوا امره لماذا لان طاعتهم ليست مستقله بمعنى انها ليست شرعا ليست شرعا واولي الامر هذا فسره بعض المفسرين على قله بالصحابه والصواب انه يشمل ماذا يشمل العلماء والأمراء واعلى درجة العلماء من الصحابه ولم يعيد العامل اذا دل على ان قولهم ليس بحجه اذ لو كان كذلك لاعاد قال اطيع الامر من أو نص على الصحابه كونا القران ياتي فيه النص من اوله الى اخره على وجوب طاعه الله تعالى وعلى وجوب طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا قد تصل الى 40 فيه تكرار الأمر بطاعه الله تعالى وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي موضع واحد فيه الأمر بطاعه من الصحابه هل عند الصحابه هل عند الصحابه ان قول الصحابي حجه اظهر من طاعه الله ورسوله حتى يحتج لان ينص في أكثر من ثلاثين موضع على طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ياتي موضع واحد ينص فيه على طاعه قول الصحابي الا احد نقول بهذا ان الصحابه لا يحتاجون إلى أن يؤمروا بكون قول الصحابي يعتبر حجه ولم يأتي أمر واحد وهم بحاجة أن يقال لهم في 30 موضع أو تزيد اطيع الله واطيع الرسول هذا باطل لا يقول بهذا لازم احد شم رائحه العلم هذا يدل على أنه عدم وجود ما يدل على على قبول قول الصحابي وانه حجه من جهه الامر به حينئذ هذا يدل على أنه ليس ليس بحجه ثم مخالفة الصحابه بعضهم لبعض يدل على ماذا على أنه ليس بحجه ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره دون ال عشر وهذه ثم يخالف ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في اشياء كبار جدا هذه يدل على ماذا يتفق قول الصحابه على قول ابي بكر ثم يموت ابو بكر ثم يموت عمر ثم ياتي وخالف ابن عباس لو كان يعتقد أن قول الصحابه حجه بل لو كان قول الصحابه حجه لكان حجه على ابن عباس واما القول بانه بعضهم مع بعض لا يعتبر حجة انما حجه على من بعدهم وهذا تخصيص ان ثبت بأنه حجه بدليل الشرع جاء مطلقا اذا قول الصحابه حجه على الصحابه أيضا هو مسلم مكلف لا يخرج عن دلالات النصوص لكن قول بعض الاصوليين والكثير كثير ممن يرى ان قول الصحابي حجه قولهم بان قول الصحابي لا يعتبر باتفاق أنه حج على غيره من الصحابه نقول هذا تخصيص للنص اين المخصص اين المخصص لا, لا يوجد مخصص لأن الدلائل التي يستدلون بها عامه هم اولواهم مشاهد التنزيل ونصر النبي هذا كله لا يدل على ماذا يدل على أن قوالهم حجه على ما استدلوا به لكن كونه ليس بحجة على صحابي مثله نقول هذا يحتاج إلى مخصص وليس تم ليس تم مخصصا البتة دل ذلك على ان القول بانه حجه قول ضعيف ثم من يقول بانه حجه يقول لا ينسخ به ولا يخصص به ولا يقيد به اذا ماذا بقي ماذا بقي إذا كان قوله حجه لازم منه ان ياتي للفظ العام اذا تعارض عام وخاص قول الصحابي خاص والنص النبوي أو القرآن عام وجب أن يحمل يجمع بين الدليلين هذا الاثر فيه لأن الأدلة الدال على حجيتها لم تفرق فمن أين جاء التفريق بان يعتبر حجة ولا يخصص به يعتبر حجه ولا يقيد به يعتبر حجه ولا ينسخ به من اين هذا يعتبر حجه لا على الصحابي بل على غيره من أين جاءت هذا التفريق؟ وهذا كله يدل على ماذا على ضعف هذا القول اصاب ان قول الصحابي نعم سئنا به لا اشكالا وفهومهم أحب إلينا من فهومنا لكن فرق بين أن يقال سئ ناس وارتياح وطمئنان وبين ان يقال حجه لأن الحجه بمعنى أنه من خالف آثمة ولا يجوز مخالفه قول الصحابي قل هذا قول ضعيف اذا فالأحق ليس لغير الله حكم أبد هذا فيه تأصيل لمسألة عقدية مهمة وهي إفراد الله تعالى بالحكم ونفيه عما, عما عداه ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن مدلول قوله كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل مطابقة على لا معبود بحق إلا الله مطابقة وتدل بدلاله التضمن على إثبات كل فرض من أفراد الربوبيه لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه كذلك والحكم بما أنزل الله أو اتباع ما أنزل الله هذا له علاقة بالانواع الثلاثه على الصحيح خلافا لما قال بانه متعلق بالربوبيه فقط أو متعلق بالالهيه فقط بل الصواب انه متعلق بالثلاث توحيد الربوبيه لكون الحكم صفه للبارئ الجلل وعلا توحيد الالوهيه لكون المعبود الذي هو المكلف لكون العابد لكون العابد الذي هو المكلف يجب عليه أن يقصد ربه بماذا بالحكم يفرده بالحكم إفراد الله تعالى بالحكم هذا كافراض الله تعالى بالصلاه والصوم والزكاه ولذلك قال بعض ائمه الدعوه ان الطاغوت نوعان طاغوت عباده وطاغوت حكم ها طاغوت عباده حكم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت اذا الطاغوت قد يكون ماذا يعبر به عن الحكم بغير ما انزل الله يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت قال ابن كثير الطاغوت هنا الحكم بغير ما أنزل الله اولى مر معنى هذا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت ما هو الطاغوت هنا في هذا الموضع ما هو الحكم بغير ما أنزل الله اذا طاغوت عباده وطاغوت طاغوت حكم فدل ذلك على أن الحكم له له له جانبان من حيث كونه وصفا للبالغ لو على افراده به كاعتقاد انه هو المستحق وحده دون ما سواه كاعتقاد انه هو الخالق دون ما سواه دون ما ما سواه اذا هذا باعتبار افراد الله تعالى بافعاله الذي هو توحيد الربوبيه بقي ماذا افراد الله تعالى بافعال العباد بان لا يحكم إلا الله ان لا يتحاكموا الا الى الشرع فان وانطعتموهم انكم لمشركون هذا يتعلق بفعل مكلف اذا له جهتان تعلق بتوحيد الربوبيه وتعلق بتوحيد الاله كذلك له تعلق بالاسماء والصفات لانه ثبت من اسمائه الحكيم والحكيم يعني ذو الحكمه وذو الحكم ذو الحكمه كونيه وشرعيه وذو الحكم الكوني والشرع ومن أسمائه الحكم اف غير الله ارتغي حكم يعني لا أبتغي لا أطمع إلا إلا الله تعالى لا أطلب حكما إلا الله تعالى فدل ذلك على أن ارتباط هذه المساله الحكم بغير ما انزل الله بانواع التوحيد الثلاثه فيكون حينئذ اذا دخلها او يدخلها الشرك الاكبر وكفر اكبر يكون شركا أكبر في الربوبية يكون شركا أكبر في الألوهية يكون شركا أكبر في الاسماء والصفات اسماء والصفات اذا هذه مساله عقدية مهمة ينبغي العناية بها وانما ينص الرسوليون هنا على هذه المسألة تمهيدا يعني لماذا ينصون عليه وهي مساله عقديه لعلقه لها به باصول الفقه وانما ما يعبر عنه باصول الدين أو باب المعتقد لانه يذكر هناك كما ذكرها الشيخ الاسلام التيمي وابن القيم وكذلك شارح الطحاويه فصل في المساله وكذلك الشيخ الإسلام حمد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثه في اخرها كشف الشبهات وفي غير مواضع كثيرة نص على أن من رؤوس الطوغيت خمسه الحكم بغير او الحاكم بغير ما انزل الله إنما يذكر صليون هنا هذه المسألة تمهيدا لرد قول المعتزله وهو تحكيم العقل بكونه ماذا بكونه طريقا يعلم به الايجاب والتحريم والندب والكراهه وانما ينصر صليون على هذه المساله للتمهيد لخلاف المعتزله وتحكيم العقل والرد عليهم والمسائل تذكر احيانا لذاتها واحيانا تذكر لغيرها طريقة طريقتها العلم يعني بدلا من أن يكون الكتاب تذكر المسائل فيها لا ترابط بينها وهذا ليس مسركا مسالك التاليف عندهم وانما يسعى أن يكون بين الكتاب والكتاب مناسبه فضلا عن الباب والباء فضلا عن المسألة واو المساله فاذا كان ثم مساله تحتاج لتمهيد مهد لها ولو كان هذا التمهيد من خارج ولا اشكال فيه ولا اعتراض على كوني قد ادخل هذه المسألة في هذا المقام لان الشان الفني إنما يذكر فيه أصول مسائله ثم ما يكون خادما وهذه المساله التي ذكرها رحمه الله تعالى فلا ليس لغير الله حكم ابدا خادمة لانه توصل بها إلى الى ما سياتي ليس لغير الله حكم أبدا والحسن والقبح إذا ما قصدا وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرع والحسن والقبح اراد أن يبين مساله التحسين والتقبيح العقليين مساله التحسين والتقبيح العقليين هذه مسألة كلاميه مشهورة كثر النزاع فيها بين المعتزله والاشاعره يعني إذا نظرت في كتب الاصول انما تجد الصراع بين طائفتين كلاهما مبتدعتان المعتزله ولا الاشاعره يذكر الاشاعره قول المعتزله للرد عليهم المعتزله قالوا فيما وقع فيه النزاع أن الحسن والقبح والتحسين والتقبيح عقلي ولذلك قال وضده عقلي وإلا ان لم يكن مما ذكر شرعي خلافا للمعتزله خلافا للمعتزله اذا الصراع فيما يذكر الاصوليون بين بين المعتزله وبين الاشاعره بين المعتزله وبين الاشاعره فيذكر القولان فيذكر القولان ولكن لو نظرت فيما ذكره الاصوليون فيما ذكره الاصوليون هنا في هذا الموضع لن تجد الحق فيه بل في غيره في قول ثالث لم يذكر وسياتي ذكره ان شاء الله تعالى هذا يدل على أن النظر في كتب الأصول في مثل هذه المسائل دون النظر في كتب المعتقد قد يقع الناظر والطالب في لبس يقع فيه في لبس ولذلك نقول دائما تجديد اصول الفقه ليس بحذف هذه المسائل لانه لا يمكن حجب طلاب العلم واهل العلم أو من اراد النظر لا يمكن حجبهم عماذا عن, عن كتب الاصول هذا محال الا اذا اخذت من المكتبات الخاصة والعامه احرقت هذا يمكن لكنه محال ما عدا ذلك لا يمكن لا لا يمكن لماذا لان بقاء المساله وبيان ما قاله اهل البدعه ثم الرد عليهم هذا اولى من حذفها أولى من من حذفه ستبقى أن تسمع بعض الصروحات صوتيه أو مقروئه في هذه المساله لا يقرر إلا مذهب المعتزله ولا الشاعره وليس فيهما قول اهل السنه والجماعه ليس في هذين القولين شرع مطلقا عقلا مطلقا لا في تفصيل فيه قول وسط كما سيات اذا لن تجد لكن لو وجد من يشرح هذا المتن كبير كجمع الجوامع او غيره او يحشي أو ينظم ويشرح ويذكر قول اهل السنه والجماعه مع ما ذكره اهل الاصول هذا اولى اولى لنشر الحق لأنك لا يمكن أن تجمع الناس كلهم على ماذا على ما تراه أنه يجب حذف هذه المساله أنه لا علاقه لها باصول الفقه نقول لا الا ذكر المساله كما هي وتشرح وتصور على ما أراده اهل الأصول ثم لا باس من ذكر ادله كل من الطائفتين ثم الرد على على الطائفتين. هذا اولى من مما يسمى الان بتجديد الاصوله الفقه ويريدون به ماذا الحذف احذف فقط اختصر هذه احذفها وهذه احذفها ثم قلت تجديد الاصوله اين تجديد ليس هناك تجديد هذا لعب ياتون الى كتب اهل الاصول ثم الغريب تجديد ثم ياخذون تعاريفه وتقسيماته ومدللاته واقوالهم الى اخره ويذكرون ما ما يذكره اهل الأصول. ثم يقول هذه المساله لا داعي لها كتاب الترادف والاشتراك لا داعي هو يذكر في الاشتراك كيف يذكر الترادف والاشتراك حينئذ نقول ولذلك قلنا فيما سبق قد اشكن على بعض قلنا بالعلم أنه لا يوجد لأهل السنه والجماعه كتب في وصول الفقه هذا فهم بعضم على غير غير المراد العلم باعتبار اهل السنة والجماعه لا بد ان كلهم اقوال لابد بد يكون كل مساله يقع فيها النزاع لابد فيها من حق علمه من علمه وجهله من من جهله لكن هل عندنا في عند اهل السنه والجماعه ولا أن اهل السنه والجماعه ما يشمل الشاعره شاعر ما شموا رائحه السنة ولا الجماعه انما نتبرأ منهم كما يتبرؤون منا حينئذ نقول عند اهل السنه والجماعه بمعنى من اتبع السلف الصالح هل عندهم متون من حيث المنظومات ومن حيث الشروحات ومن حيث الحواشي هل يوجد هذا لا وجود له إن وجد كتاب او كتابان هذا لا لا يعتبر ماذا منهج الاهل السنه والجماعه وإنما الموجود هو الذي يقرر اما الورقات اما شروحات الورقات كلها المؤلف أشعري والشروحات الغالب الموجوده قديما شاعرة كذلك لو نظرت جمع الجوامع لو نظرت الكتاب الابهاج او المنهاج البيضاوي قل ما شئت من المتون المشهورة بل حتى مختصر التحرير جرى على طريقه الأشاعر واهل الاصوله هنا اذا نقول اين كتب الهسن الجماعه لا توجد فلا وجود لها لا يعني ذلك ان يكون الفن موجود يمكن أن يجمع ويقرر منهج اهل السن والجماعه على ماذا على ما يذكر الاصوليون خذ جمع الجوامع واشرحه على طريقه اهل السنه والجماعه حينئذ يكون هذا الشرح على طريقة اهل السنه والجماعه واما القول بانه يوجد أين هو والذي يقول موجود حينئذ اما ان يحيل الى معالم اصول الفقه او معالم او الفقه عند اهل الحديث اذا اضفت الكتابين كلا كلا الكتابين قد سرق اصول الفقه من عند الجوين وغيره التعاريف تعريف الجويني والتبويب تبويب الجويني كل ما ما فقط اختيار ابن تيميه وابن القيم هل هذا اصول الفقه عند اهل السنه لا يمكن أن يحصل الفن كله في اربعه كتب وخمسه كتب ثم نقول هذا اصول الفقه عند اهل السنه الجماعة. ثم هذا يعبر عن اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم ونظره اصول الفقه عند اهل الحديث من اهل الحديث لمم احمد و ابن مبارك تجد أنه من اولي لاخره إنما هي نقول ماخوذه ما من كتابه من كتب ابن تيميه وكتب ابن رحمه الله هل هذا يمثل اصول الفقه عند اهل سن الجماعه الجواب لا ومن قال ذلك فحينئذ لم يفهم اصول الفقه من اصله واما الرساله للشافعي فعن العيد والراس لكن ليست مخدومه اين خدمتها بل من ينازع في تجديد اصول الفقه هم هاجرون للرساله من أصلها اين شروحاتهم عليها اين تدريسها إن اراد ان يدرس فنظروا في المراقي كوكب الصاطع جمع الجوامع ثم دندنوا حول اصول فقه اهل السنه والجماعه فكن عمليا بعضهم يحاول أن ان يجعل لاهل السنه والجماعه اصولا بمعنى التاليف هي ثابته الاشكال لكن بمعنى التاليف التصنيف وما يحتاجه طالب العلم وما يحفظه ثم يدرس جمع الجوامع اذا لماذا تعدل انت عن الرساله لانه يرى ان الرساله ليست صالحه للطلاب وهذا الذي نعنيه كون هذه الكتب انما تدرس لكونها صالحه من حيث كونها متونا بعضها متوسط بعضه مختصر كذلك الشروحات كثيره والمنظومات شروحاتها كثيره هذا المراد ثم التصويب يكون باعتبار ما يذكره المدرس اذا هذه المساله شهيره وذكر اهل الاصول فيها الخلاف بين المعتزله والاشاعره وجرت إلى أصول الفقه وهي مسألة كلامية يعني عقدية كسابقتها لارتباطها ببعض المسائل المذكوره في أصول الفقه لكونها مقدمه لها كشكر المنعم هذه فرع عنها بل هي عينه كما سياتي وحكم الافعال قبل ورود الشرع فرع عنها بل هي عينه كما سياتي وثبوت الواجب الأول ما هو اول واجب مع العبد سياتي او مر معنى في كتب التوحيد وثبوت العقاب أو عدم ثبوته في من خالف ما علم حسنه أو قبح ضرورة ان لم يبعث اليه رسول كما سياتي ومساله وقوع النسخ مبنيه عن هذا الاصل ووقوع الامر أزلا قبل وجود المكلفين وجد لم يوجد والتكليف بما لا يطاق وقوع النسخ قبل التمكن من امتثاله غير ذلك اذا ثم مسائل سياتي بحثها نقول هذه فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين حينئذ ضبط هذا الاصل سيضبط لك مسائل من مسائل وقع فيها النزاع بين أهل السنة مع أهل البدعه لأن المخالف هنا ليس خلاف في فرع انما في في اصل وهذه المساله تحسين التقبيح العقليان لها أصول ثلاثه تنبني عليه اذا اردنا فهما سنشرحها ببسط إذا اردنا فهما على وجهها لها أصول ثلاثه تنبني عليها فإنها تذكر في أصول الفقه مجرده يعني دون ذكر اصلها دون ذكر اصلها ودون بيان سرها واصلها الذي اثبتت عليه قال ابن قيم رحمه الله يفتح دار السعاده ابن بحث هذه المساله بتوسع في مفتاح دار السعاده وكذلك في مدارج السالكين مدارج السالكين من اراد النظر في المساله على جهه التطويل بالادله والبحث فعليما هذين الكتابين لابن قيم رحمه قال في مفتاح دار السعاده وللمساله ثلاثه اصول هي اساسها الاصل الأول يعني هي مسائل عقديه بعضها مرتبط ببعض المسألة الاصل الأول هل افعال الرب تعالى معلله بالحكم والغايات هل افعال الرب الرب يفعل أو لا يفعل يفعل لا شك يفعل فعال لما يريد فعال لما يريد حينئذ من صفاته جل وعلا انه يفعل ونطلق هذا الوصف انه يفعل لانه قال فعال هذه صيغه مبالغه فدل ذلك على ماذا على ان من صفاته جل وعلا الفعل من صفاته الفعل ومعلوم ان الفعل ان الفعل متعلق بالمشيئه واذا تعلق بالمشيئة حينئذ نقول هذا من الصفات الاختياريه افعال اختياريه بمعنى انها لم تكن ثم كانت فمن فعله الرزق ومن فعله الاحياء ومن فعله الاماته ومن فعله القبض قل غير ذلك النزول والاستواء كل ذلك افعال للرب جل وعلا اذا متعلقه بالمشيه وهذا يدل على انها لم تكن ثم ثم كانت اذا هل افعال الرب تعالى معلله بالحكم فيفعل ثم هل الفعل هكذا يكون عبثا لا لغاية لا لحكمه تترتب عليه هذه تذكر عند اهل السنه مساله التعليل مساله التعليل والحكم الغايات بعضهم يجعل اهل السنه قولين في المساله هذه طريقه شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى وصواب ليس الاهل السنه الا قولا واحدا وهو أن افعال الرب جل على معلله ولا يعرف عن الصحابه ولا عن التابعين قول اخر في هذه المساله لكن شيخ الاسلام احيانا يطلق مفهوم اهل السنه به مفهوم اوسع فيقول اهل السنه في هذه المساله قولين يعني السنة قولا صواب انه قول واحد اذا الاصل الأول هل افعال الرب تعالى معلله والغايات يعني لها حكمه فعل ثابت ثم هذا الفعل هل يكون عشوائيا لا يكون لحكمه باعثه ولا لما يترتب عليه من المقاصد والغايات الحميدة أم لا قال عبد المقيم وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر الاصل الثاني أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفه به أو ما قلناه سابقا ان هذه الحكم المقصوده هي اوصاف تتعلق بالبارئه جل وعلا حينئذ يوصف بها ويشتق له منها اسم على القاعده على على القاعده ولذلك من اسمائه الحكيم للدلاله ذلك على متصف بالحكمة او به بالحكم أن تلك الحكم المقصوده فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفه به فيرجع اليه حكمها ويشتق له اسمها أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم يعني هذه الغايات هل هي عائدة على المخلوق فقط دون أن يكون شيء يتعلق بالبارئ الجلل أم بهما معا هل السنه والجماعه كما سياتي بهما معا يعني ثم حكم تتعلق بالبارئ الجلل وعلا وثم حكم تتعلق بالمخلوق قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فما كلعلكم تتقون اذا الصيام حكم املاه حكم شرعي يتعلق به يترتب عليه غايه او حكمه وهي التقوى ثم التقوى تعود الى من ها إلى العبد نفسه العبد نفسه بعض الحكم او بعض الافعال الموجوده في الكون كخلق ابليس هذا فيه حكمه ام لا في حكمة. تتعلق بالمخلوق وتتعلق ذلك بماذا بالخالق جل وعلا إذ لو لولا الكفر لما عرف الإيمان على وجه الكمال لولا الكفر والمعصيه لما ظهر اسم الله تعالى التواب الغفور الرحيم الى اخره اذا ثم اثار تعود إلى من إلى البار جل وعلا اذا الحكم منها ما يعود إلى البار جل وعلا ومنها ما يعود الى المخلوق اهل السنه يقولون بالقولين دون اهل البدعه الاصل الثالث هل تعلق اراده الرب تعالى بجميع الافعال تعلق واحد الإرادة إرادة البار جل وعلا هل هي اراده واحدة ام متعدده قالوا السنه الجماعه انها متعدده ليست اراده واحده فيريد جل وعلا اراده شرعيه وذلك فيما اذا احب الشيء ورضيه من قول او فعل أو ترك ويريد اراده كونيه حين تتعلق بما يحب وما, وما لا يحب فالقول بأن الاراده واحدة متعلقها واحد المرادات هذا قول باطل ينبني عليه ماذا أنه اراد الكفره واحبه إلى اخره وهذا محال حينئذ هذه الوصوله الثالثه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الاصل الثالث هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الافعال تعلق واحد فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغض غير مراد طاعة كان او معصيه فهو يحب الافعال الحسنه التي هي منشا المصالح وان لم يشاء تكوينها وايجادها لأن في مشيئته لايجادها فواتى حكمة أخرى هي أحب إليه منها ويبغض الافعال القبيحة التي هي منشا المفاسد ويمنعها ويمقت اهلها وان شاء تكوينها وايجادها لماما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها اذا قال ولا بد من توسط ولا بد من توسط هذه الافعال في وجودها بمعنى أن الاراده هل هي اراده واحدة فما أراده وجد سواء كان طاعة أو معصية سواء كان محبوبا إليه أو مبغوضا وما لم يرده فعنيد سواء كان طاعة أو معصيه فهو مبغوض اليه او ممقوت في تفصيل عند اهل السننه والجماعه فهذه الرسوله الثلاثه عليها مدار المساله ومسائل القدر والشرع ما هي الرسوله الثلاثه هل افعال الرب جل وعلا معلله بالحكم والغايات هل هل الاراده واحده ام لا هل الفعل صفه له جل وعلا يعني يقوم بذات قيام الصفه ويشتق له منها وصف او اسم ثم قال رحمه الله تعالى ومن لم يحكم هذه الاصول الثلاثه لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم بل لا بد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه واحد منها واهل السنة والجماعه يثبتون الأصول الثلاثه والحمد لله اهل السنة والجماعه وليس منهم الا الشاعره يثبتون هذه الاصول الثلاثة اذا افعال الرب جل وعلا معلله ام لا معلله ولا شك في ذلك حينئذ نقول معللة هل هي فعل يقوم به تعالى قيام الصفه بالموصوف نعم هل ارادته جل وعلا متعدده ليست واحدة قل نعم اذا اهل السنه والجماعه يثبتون هذه الأصول على على وجهها فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في افعاله تعالى واوامره افعاله تعالى, تعالى واوامره افعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك واوامره الكونية كونيه وشرعيه وكلها معلله ليس ثم حكم شرعي ولا كوني الا وهو العله علمه من علمه وجهله من جهله كل ما يقع في الكون انما وقع لحكمه ارادها الله تعالى اما لذاتها مطلوبه لذاتها وإما لما يترتب عليها اذا كان كذلك فجميع ما أمر الله تعالى به سواء كان امرا كونيا او امرا شرعيا فلا بد ان يكون متضمنا لحكمة وغاية هي من منشا ومنتها كما سياتي وكذلك الاحكام الشرعيه ليس ثم حكم شرعي الا وهو مبني على على حكمه علمها من علمه وجهل من, من جهله فيثبتون الحكمه المقصوده بالفعل في افعال تعالى واوامره ويجعلونها يعني الحكمة عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها حكمه نقول من اسمائه جل وعلا الحكيم وليس المراد اننا ناتي بلفظ لم يرد به الشرع لا نشتق اذا الحكمه صفه للبارئ جل وعلا لان الحكيم من أسمائه كما أن العليم من اسمائه فدل على ذات منتصفه بالعلم الرحمن من اسماء جل وعلا دل على ذات منتصفه الرحمة كذلك الحكيم من اسماء دل على ذات منتصفه بالحكمه اذا اشتق له من هذا الفعل كما اننا نقول ماذا الرحمن عارف السوى سوا دل على ذات منتصفه بصفه وهي الاستواء وان لم يشتق له ماذا اسم لكن الحكيم ورد في الشرع بهذا اللفظ فنثبته إثبات الأسماء والسوى نثبته اثبات الصفات له للاسماء اذا يجعلونها عائدة اليه حكما ومشتقا له اسمها فالمعاصي كلها ممقوتة مكروها صحيح معاصي ومن ضمنها الكفر كلها ممقوتة الى الله تعالى وكلها مبغوضة مسخوطة لا يحبها وان وقعت وان وقعت فان وقعت وقعت لاي سبب نقول لحكمة يعلمها الله تعالى منها ما ظهر للعباد ومنها ما لم يظهر اذا المعاصي مبغوضه للبارجه اللوعله وهي ممقوطه مسخوطه هذا لا يستلزم الا تقع ولا يستلزم ان وقعت ان ينتفي او لا المعاصي ممقوطه مبغوضه لا يستلزم الا تقع صحيح المعاصي مبغوضه اريدكم معي المعاصي مبغوضه ممقوطه للبارجه اللوعله مقتوه جل وعلا بغضه لهذه المعاصي هل يستلزم الا تقع معصيه في الكون الجواب لا اذا لا يستلزم وقوع هذه المعاصي لا يلزم منه نفي العصر وهو الا تكون مبغوضه لان بعضهم يرى من اهل البدع ان كل ما وقع فهو محبوب كل ما وقع فهو محبوب لماذا لانه أراد لا يرى الفرق بين الارادتين الشرعيه والكونيه اذا اذا وقع شيء مما هو مبغوض إلى الباري جل وعلا لا يدل على انه مرضي بل هو مبغوض وخلقه جل وعلا خلقه لماذا لحكمه ابليس مبغوض او محبوب مبغوض ابليس مبغوض اذا مسخوط ومع ذلك موجود عمره اطول من عمرك وعمري كذلك اذا لم خلق لحكمه لحكمه يعلمها بارجا الله مذكوره في النصوص فالمعاصي كلها موقوت مكرها وان وقعت بمشيئته وخلقه وقعت بمشيئته وخلقه وهي مبغوضه للبارجه لا يحبها لا يرضى الله تعالى عباد الكفر ولا يرضى الشرك ولا يرضى الزنا ولا الربا ولا اي ذلك من المعاصي بل هي مبغوضه اله جل وعلا وقوعها في الكون هذا تابع لمشيئته وخلقه والطاعات كلها محبوبه له مرضيه او لا هل يستلزم ان تقع لا يستلزم ان تقع ولذلك يوجد زيد من الناس لا يطيع ربه وهي والطاعات محبوبة اليه جل وعلا ولكنه لم يشأها من عبده المعين دل ذلك على أن الطاعات وان كانت محبوبة حبها للبارئ جل وعلا والرضا عنها لا يستلزم الوقوع لا يستلزم الوقوع وعدم وجودها لا يستلزم الا تكون محبوبة مرضيه عكس ما ما مر انتبه لهذا والطاعات كلها محبوبه له مرضيه وإلا ما يشاءها ممن لم يطعه كما ذكرنا المثال السابق ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب الطاعه ان وجدت من زيد ايمان زيد تعلق به ماذا ايمان زيد الواقع تعلق به ماذا ها تعلق به المشيئة والمشيئه المراد بها الاراده الكونيه والحب صحيح احبها لانها طائعه وهي لما ووجدت في الواقع في الخارج فدل على ماذا على أنه كل ما وجد في الكون فقد أراده الله تعالى كل ما ورد في الكون فقد اراده الله تعالى اراده كونيه لان الاراده الكونيه معناها ان يفعل هو ان يخلق فقد خلق فاذا وجد المخلوق فقد اراده الله تعالى فتحكم عليه بماذا تحكم عليه بماذا ها بالوجود تم الكونية او لا الاراده تسلزم الخلقه فما اراده الله تعالى كان انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن ها فيكون هذه اراده كونيه وهي ما يعبر عنها بالمشيئه فاذا وجد الإيمان والطاعه من زيد الذي اطاع ربه حينئذ نقول وجدت الاراده الكونيه التي بمعنى المشيئه والمحبه والرضا لانه أحب هذه احب هذه الطاعم فقد تعلق بها المشيئة والحب فما لم يوجد من انواع المعاصي لم يوجد من انواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته صحيح الان عندنا مشيئة ومحبه مشيئه ومحبه الإيمان من زيد تعلق به المشيئة والمحبه شاءه فوقع وا واحبها انواع المعاصي التي لم توجد انتفياء بالتقابل انتفياء لا يحبه ولم يشاءه لماذا لم يشاءه لانه ما وقع اذا مشيئه وحب يجتمعان في الموجود مشيئة وحب ينتفيان في المعدوم الذي لم يوجد كذلك هذا مراد رحمه الله تعالى فما لم يوجد من انواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئة ولا محبته وما وجد منها من المعاصي تعلق به المشيئة دون دون المحبه ما من المعاصي تعلقت بها المشيئة دون دون المحبه وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته يعني ايمان زيد الكافر هو كافر هل اراد الله تعالى منه الإيمان أجيب. هل اراد الله تعالى منه الايمان السؤال هل اراد الله تعالى منه الايمان ان قلت نعم اخطات ان قلت لا اخطات هل اراد هل اراد نوع... ان اراده نوعان ففسل حينئذ تقول اراده شرعيه نعم اراده كونيه لا اراده شرعيه هذا خلق للعباده للايمان يا ايها الذين امنوا امنوا يا ايها الذين امنوا امنوا هذا تاكيد كذلك قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الانس كل فرض من أفراد الانس انما خلق للعباده فاراده ولم هنا للتعليم التي الاراده الشرعيه اذا اراده اذا اراده فنقول ايمان زيد الكافر هذا أراده الله تعالى شرعا هل أراده كونا الجواب ولا اذا لابد من التفصيل اذ لو اراده كونا لامنا وقع وحص لكن لم يرده اذا نقول احبه ولم يشاء الإيمان تعلق بها محبته دون مشيئته وما وجد منها من الطاعات تعلق بها ماذا مشيئته ومحبته القسمه الربعية يجتمعان المشيئة والمحبه ينتفيان توجد المشيئة دون المحبه وتوجد المحبه دون دون المشيئة. على التفصيل الذي ذكر لكن انتبه إلى أن الاراده الكونية ضابطها أن مدلولها أو المتعلق بها يقع إذا لم يقع لا ترزم بالإرادة الكونية لا ترزم بالإرادة الكونية قال هنا أما الحكمة فالمراد بها الغايات المحموده اذا هذه الاصول الثلاثه اهل السنه والجماعه يرون ماذا انها ثابته كلها افعال جل وعلا معلله وهي تكون لحكمه علمها من علمها وجهلها من, من جهلها ثم الحكمة وصف تقوم به قيامه صفاتي بالذات واشتق له منها اسم لما قال تعالى حكيم وهذا واضح بين ومتفق عليه ثم لاراده نوعان اراده نوعان قالوا السنه على ذلك الحكمة المراد بها الغايات المحموده المقصودة بفعل الله وشرعه الغايات المحموده المقصوده بفعل الله وشرعه بفعل الله وشرعه هذا يتعلق بتوحيدان بفعل الله افعاله افعال الباري جل وعلا افراد الله تعالى بافعاله الرزق وما الى اخره اذا توحيد الربوبيه وشرعه المراد به توحيد العباده الذي توحيد الالوهيه كل منهما معلل كل منهما ذو حكمه إن بمعنى انه ما يقع شيء من افعاله جل وعلا الا لحكمه ولا يقع شيء يأمر به جل وعلا امرا شرعيا الا الحكمة وهي مقدمة مقدمه في العلم والاراده متاخره في الوجود والحصون لذلك قلت لكم فيما سبق لها مبدأ ولها منتهى العلم والاراده عندما علم البارئ جل وعلا قد علم سابقا أزلا عالما وعالما ان هذا الامر والفعل أو الأمر الشرعي منه جل وعلا أنه معلل اذا الحكمة سابقة مقارنه للعلم والإرادة لكن باعتباري ما يترتب بالفعل والاجاد هي متاخرته لماذا لان تكن ثمرا ولذلك قلنا الغايات المحموده المقصوده بفعل الله وشرعه هذه لما تترتب على ماذا على الفعل بعد وجوده على الأمر بعده بعد وجوده ولذلك يقع الصيام ثم تقع ماذا تقوى وليست التقوى سابقه للصيام وانما علم الباري جل وعلا ذلك واراده فكانت الحكمه مقارنه للعلم والإرادة فهي مقدمه من هذه الحيثيه وهي مقدمه في العلم والاراده متاخره في الوجود والحصول أي انها تترتب على الأقوال والافعال وتحصل بعدها اذا الحكمه لها مبدأ ولها منتهى لها مبدأ من حيث اصحابها ومقارنتها للعلم والاراده وهذا متعلق بالبارج الله علا ولها منتهى وهذا باعتبار ماذا باعتبار ما يترتب على الأقوال والافعال اذا حكمة البارج الله علا ثابته على هذا النحو تقدما وتاخرا والحكمه تتضمن شيئين احدهما حكمه تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفه له تقوم به دل عليها اسم حكيم نقيم رحمه الله تعالى في هذا المقام يبسط القوله ولا يذكر اسم الحكيم لكن لابد من فهم هو يريد هذا يعني قوله مثلا حكمة تعود الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفه له تقوم به من اين ناتي بالصفه من أين ناتي بالاسم نشتق معلوم أن الاسمه توقيفيه اذلابود ان يكون ماذا أن يكون جاء الاسم في الشرايين يعني جاء في الكتاب يواوسن أو كذلك جاء من اسمائه الحكيم فمراده الحكيم حكمة تعود الى الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفه له تقوم به لأن الله تعالى لا يوصف الا بما قام به وهي ليست مطلقه الاراده ليست مطلقه الاراده والا لكان كل مريد حكيما ولا به لو فسرت الاراده لو فسرت الحكمه بالاراده كما قال بعض الاشاعره لكان كل مريد حكيما وليس كذلك قد يريد العبد شيئا ما قد يريد العبد شيئا ما ويفعل ما هو سفه ولا يكون موافقا للحكمه اولا مع كوني ماذا مع كوني تحققت فيه الاراده لم يفعل الا لاراده جازمه قدره تامه ومع ذلك يفعل سفة ولا تهت صفاء اموالكم اذا اذا اوتي المال واضاعه فيما هو محرم أو فيما هو دونه ولم يكن موافقا للحكمه نقول وردت الاراده وانتهت الحكمة اذا ليست الإرادة هي الحكمة وليست هي ال... وليست الحكمة هي هي الاراده وانفسر بعض اهل اللغة بكون الحكمة هي الإرادة قالوا هي اصل الإرادة كذلك قال في القاموس وغيره لكن الصواب هو هذا أن الحكمة ان الحكمه شيء والإرادة شيء شيءان اذ ليست هي مطلقه الإرادة وإلا لكان كل مريد حكيما ولقى النبي وثانيهما حكمة تعود إلى العباده اذا الحكمة تتضمن شيئين تب معنا مسائل كثيره جدا حيث الإيجاب والندب والاخري كلها مرتبطه على على هذه المساله التحسين والتقبيح حينئذ نقول هذه المسألة مبنية على ثلاثه أصول منها من أهمها بالنظر فيها باعتبار الحكمه الحكمه بعضها يعود الى الله تعالى والبعض الآخر يعود إلى الى العبد ولذلك قلنا حكمه تعود إلى الله حينئذ ينشتق له منها ما اسم تقوم به بذاته كقيام العلم والاراده والرحمه بذاته فيشتق له منها اسمه نقول العليم الرحيم الحكيم اذا وجد اوت او كانت الذات منتصفه بهذه الصفه فاشتق له منها اسم الثاني حكمة تعود إلى عباده حكمه تعود إلى الى عباده يعني ما يترتب على هذا الامر من الفوائد والغايات التي تعود بمصالح والنعم على العباد فذلك هذه حكمة تعود إلى الى العباد وهي نعمه عليهم يفرحون ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات كما ذكرنا فيما سبق شرع الصيام قل لعلكم تتقون ف عائدة الى المخلوق والحكمة لا يحيط بها علما الا الله تعالى لا يحيط بها علما الا الله تعالى وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما خفي عليهم والحكمة في افعال الله تعالى نوعان اذا حكمة تعود الى الله تعالى وهي فعله حكمة تترتب على ماذا على الأوامر والنواهي وكذلك افعال الباري جل وعلا تعود الى الى المخلوق ثم حكمة الله تعالى التي تكون في افعاله نوعان حكمة مطلوبة لذاتها حكمة مطلوبة لذاتها يعني يشرع الامر أو يفعل الامر الكون وتكون الحكمة مراده لذاته ابتداء ليست وسيلة إلى أخرى وقد تكون ماذا ما يقابلها ليست هي مطلوبة لذاتها وانما هي مطلوبة لغيرها كما قال اهل العلم في خلق ابليس والكفر الى لو لولا الكفر ووجوده لما كان رفع علم الجهاد اذا وجود الكفر ماذا له حكم لذاته له باعتباره كونه مقضيا هو شر محض لكن باعتبار ما يترتب عليه بماذا من الفصل بين المؤمنين والكافرين من حيث ابتلاء المؤمنين هذا يقتل اباه وهذا يقتل امه وجده والاخره من حيث رفع علم الجهاد من حيث البغض والولاء والبراء اذا هذه حكم مترتبه على وجود ماذا الكفر والكفر هل هي حكمه لذاتها ام لغيرها لغيرها كذلك المعاصي وابليس لولا الذنب لينيد لما وقع الاستغفار ولولا للسغفار لما ظهر اسمه البارئ جل وعلا التواب الغفور الرحيم العفو لو لم يكن ذنب يعفو عنه يغفر لمن من الذي يستغفر كيف يظهر أثر البار اثر واسماء جل وعلا اذا هذه حكم مترتب على معاص أو في ظاهرها ما هي مفاسد لكن مطلوبة مطلوبه لذاتها اذا الحكمه في افعال الله تعالى نوعا حكمة مطلوبه لذاتها لا لامر آخر ليست وسيله إلى شيء آخر كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا الا الذي يعبدون الم هذه لام التعليم ثم لام لما الحكمه اذا العباده كونه يعبد ها هذه حكمه مطلوبه لذاتها او لغيرها ها. لذاتها يعني ذات العباده مطلوبة. ليست العباده لشيء اخر ليست العباده لشيء اخر انما لذاتها عندنا إن مطلوبه لذاتها وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون فبين أن الحكمة من خلقه الجن والاس ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا وهذا أمر محبوب لله تعالى ومطلوب له إذا كل طاعة هي مطلوبة لذاتها كل طاعه هي مطلوبه لذاتها ثانيا حكمة مطلوبه لغيرها كما مثلنا بالأمثل السابقة وتكون وسيله إلى مطلوب لنفسه الجهاد مطلوب لنفسه لكن لو كان الناس كلهم مؤمنين يجاهدون من صحيح لو كان الناس كلهم مسلمين لا نقول مؤمنين كلهم مسلمين حينئذ يجاهدون من اذا لابد ان يوجد الكفر لابد ان يوجد الشرك حينئذ خلق خلق الله تعالى الشرك وخلق الكفرا وجعل الكفار ولهم باس شديد الى اخره من أجل إقامة ورفع علمي الجهاد حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة مطلوبة لنفسه ويوضحه قوله تعالى هكذا قال ابن قيم فيه تحت السعادة وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا فتنا بعضهم ببعض يعني امتحن بعض الناس ببعض ليقولوا ال هذه لام ها لام الحكم الحكم او اللام التعليم هاي اشكال ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم مشاكرين فالام في قوله ليقول داله على الحكمه من قوله المذكور وهو ماذا فتنا بعضهم ببعض وهو امتحان بعض خلقه ببعض فكبراء القوم يئنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاءهم قد اسلموا فيقولون عند ذلك هؤلاء من الله عليهم من بيننا فهذا القول بعض الحكمه المطلوبة بهذا الامتحان وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسه فامتحان الله لهؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء فاتىنا بعضهم ببعض ليحصل ماذا التمايز هذا يشكر هذا يكفر اذا شكر الشاكرين وكفر الكافرين هذا مطلوب لنفسه مطلوب لينس يحصل بماذا بالابتداء والامتحان كما ذكر في الجهاد وذالك يوجب اثارا مطلوبه للفاعل من إظهار عدله من اظهار عدله وحكمته وعزته وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطائه ويحسن وضعه عنده ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره ولهذا قال تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين وأما الحكمه الحاصله من الشرائع فثلاثه انواع وهذا سياتي بحثه ان شاء الله تعالى في القياس في مبحث العله وكذلك لدله الدل على إثبات الحكمة تاتي في مبحث مسالك العله اذا المراد هنا التقسيم الحكمة المتعلقة بفعل الباري جل وعلا فيفعل يفعل حينئذ يفعل لحكمه مطلوبه لذاتها كخلقه الجن والإنس من أجل العبادة اذا ليعبدون هذه حكمة مطلوبه وهي مراده لذاتها ثانيا ليست مطلوبه لذاتها وعندما مطلوبه لي لغيرها كما ذكرنا في المثال السابق يبتلي الله تعالى بعض الناس ببعض ويحصل بينهم ما يحصل من الكفر والايمان ليقول ليحصل ماذا شكر الشاكرين وكفر الكافرين وكما ذكر اهل العلم كذلك خلق ابليس ونحوه ووجود الذنوب والمعاصي هذه حينئذ نظهر بها اثار اسماء جلاله عليم عفوا وغيره واما ما يتعلق بالاراده فباستقراء نصوص إرادة الله تعالى نوعان احداهما الاراده الدينيه الشرعيه وثانيهما الاراده الكونيه القدريه اما الاراده الكونيه القدريه فهي بمعنى المشيئه بمعنى المشيئه اذا جاء شاء يشاء وما تشاؤون الا يشاء الله إذا جاء لفظ المشيئه فلا يتضمن الاراده الشرعيه اذا جاء لفظ المشيئه واضيف الى الباري جل وعلا لا يتضمن الاراده الشرعيه وانما يختص بهذا بالاراده الكونيه واذا جاء لفظ الاراده يشمل النوعين إذا جاء لفظ الاراده شمل النوعين الاراده الشرعية والاراده الكونية قد يجتمعان وقد يفترقان يعني يراد به الاراده الشرعيه أو الاراده الكونية فقط هذا او ذاك وقد يجتمعان في في موضع واحد لكن المراد هنا على الصحيح بأن المشيئة هينئذ تفسر بالاراده الكونيه ولا تفسر بالاراده الشرعيه قال ابن القيم اما الاراده الكونيه القدريه فهي بمعنى المشيه التي تستلزم وقوع المراد وهو المراد بقوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ها أن يقول له كن فيكون فيا اراده الخلق يعني يريد أن يخلق فيقع الخلق إذا إذا خلق الله شيء دل على أنه مراد له أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى ولذلك كان المراد متحتما الوقوع لا يتخلف أبدا كما قال تعالى إنما أمره إذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون فهي متضمنه لما وقع دون ما لم يقع ما لم يقع لا ندعي بانه مراد كونا ما لم يقع لا ندعي بانه مراد كونا زواج زيد الذي لم يتزوج او الالاد له ها مراد كونا ام لا لا ندعي في شيء لم يقع انه مراد لانه لو اراده في المستقبل لا ونحن لا ندري هذا غيب كونه زيد يعيش 100 سنه 20 سنه مثلا 100 سنه كثيره كونه يعيش 20 سنه نقول هذا مراد كونا هل نحن نعلم الغيب أنه سيقع ولا يقع نقول الاراده الكونيه غيب فيما لم يقع فلا ندعي شيئا لم يقع البتة وهو المراد بقول اهل السنه والجماعه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وإذا لم يكن لا ندعي بانه مراد كونا اذ الخلق والاراده مترادفان هنا يعني بمعنى ماذا بمعنى الوجود لا بمعنى ذات الصفه فهي شيء آخر ولما كان المراد متحقق الوقوع لزم القول بأنها لا تلزم محبه كل شيء بمعنى أن الاراده الشرع الكونية هي بمعنى الخلق وما والمراد متحقق الوقوع بمعنى أنه وجد في الكون وانت ترى ان ما ورد في الكون منه ما هو محبوب ومنه ما هو مبغوض اذا لا تسلزم الاراده الكونية المحبه لا تسلزم الاراده الكونيه المحبه لان لان الاراده الكونيه بمعنى الخلق يعني أراده فوجد ومعلوم أن من الموجود الكفر والشرك وهذا لا يحبه الله تعالى وقد وجد اذا لا تفسر الاراده الكونيه بالمحبه ولما كان المراد متحقق الوقوع لزم القول بأنها لا تسلزم محبه كل شيء بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهو غير محبوب له ويكون وجه ارادته له لافاضه إلى وجود ما هو محبوب له أو هو شرط في وجوده كخلق ابليس ها والشياطين والكفار والاعيان والافعال المسخوطه فهي بما يحبه الله وبما يكرهه لا تختص بالمحبوب فقط يعني الاراده الكونية لا تختص بالمحبوب بل ها تكون فيما يحبه وفيما يبغضه ويكرهه وامرا الاراده الشرعية الدينية فهي متعلقه بالامر بمعنى أن الله يريد من العبد فعل ما أمره به وعليه فإن المأمور به يكون مرادا لله اراده شرعية دينية فهي متضمنه لمحبه الله لما أمر به ورضاه يعني مستلزمه للمحبه ما أراده شرعا احبه فكل ما أمر به في الكتاب والسنه فهو محبوب مرضي عند الله تعالى ولذلك نعرف العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والانسا إلا ليعبدون قل ليعبدون العباده مطلوبه لذاتها اذا الحكمه هنا مطلوبه لذاتها هذه العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من افعال واعمال الظاهره والباطنه الى اخره دل ذلك على أن كل فرد من أفراد العباده مما يسمى عبادا من القول والفعل الظاهر والباطن انه محبوب مرضي عند الله تعالى هذه دلاله لازمه معنى ما دلاله اللفظ العام على كل فرد دلالة اللفظ العام على كل فرد من افراده إذا كل ما أمر به على وجه التعبد فهو محبوب مرضي عند البارئ جل وعلا وهو مراد شرعا هل تستلزم الوقوع الاراده الدينيه الشرعيه تستلزم الوقوع ها لا تستلزم قد يريده ولا ولا يقع ولذلك الكفار أراد منهم ماذا من مات منهم دعك الاحياء من مات منهم أراد منهم الإيمان وقع لا لم يقع ولذلك قال اهل العلم الاراده في قول تعالى الا ليعبدون لو كانت اراده كونيه لما تخلف أحد. لو كانت اراده كونيه لما تخلف أحد كذلك وما ارسلنا من رسول الا ليطاع مثل ليعبدون لو كانت اللام هنا تفيد الاراده الكونية لما بعث رسول الا واطيع لكن وما ارسل من رسول ثم قد يطاع وقد لا يطاع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون ولذلك مر معنا في اوائل كتاب التوحيد وما خلقت الجن الاوائل يعني بعد عهد وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون انظر هنا عندنا فعلان خلقت يعبدون خلقت أسند الفعل اليه جل وعلا فالخلق صفه له الا ليعبدون اسنده إلى المكلفين فالعباده وصف لمن للمكلف ففعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباده الثاني ولم يفعل هو الأول ليفعل بهم الثاني واضح ففعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباد هم بإرادته. الثاني الذي هو عباده ولم يفعل الأول الذي هو خلق ليفعل بهم الثاني والا ما حصل ابتلاء اين الابتلاء اذا كان الناس كلهم يعني مجبورين على على الايمان والاسلام هين هذا لا فرق بين ماذا إذا كانوا كلهم مجبرين على الايمان اذا لم يتخلف احد عن عن الايمان اذا اراده في قول الا ليعبدون المراد بها الاراده الشرعيه قد تقعوا وقد لا تقع وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وهكذا اذا الاراده الشرعيه لا تسلزم الوقوع بخلاف الاراده الكونية فإن تستلزم الوقوع الاراده الشرعيه لا تكون الا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه والاراده الكونية تتضمن ما احبه وما أبغضه وسخطه ثم وجود الخلق الذي تعلق بالاراده الكونيه كونه مبغوضا الى البالج لا يدل على أنه مراد اراده لا يدل على أنه ليس مرادا بالاراده الكونية اراده كونيه الاراده الشرعيه الدينيه متعلقه بالامر بمعنى ان الله يريد من العبد فعل ما امره به وعليه فان المامور به يكون مرادا لله اراده شرعيه دينيه فهي متضمنه لمحبه الله لما أمر به وكذلك رضيه وهي لا تستلزم وقوع المراد الا ان يتعلق به الاراده القدريه ايمانك انت انت مؤمن الان ها أنت مؤمن ام لا نعم قل مؤمن ان شاء الله وان قصدت اصل الايمان لا تاتي بالاستثناء هذا مذهب السن الجماعه ان قصدت انا مؤمن يعني الإيمان المطلق كامل فقل ان شاء الله يعني اعمال كثيره وهناك تفريط اكثر واكثر فتاتي المشي ان شاء الله استثناء واما إذا قصدت اصل الإسلام اصل الإيمان حينئذ لا تاتي لماذا لان هذا لا شك فيه هذا يقين ترزم بانك مؤمن بالله تعالى بربوبيته باسماءه وصفاته لا شك فيه ما به اذا انا مؤمن هكذا واذا رتبت به كمان تقول انا مؤمن ان شاء الله اذا ايمانك انت مراد شرعا ها مراد شرعاك اذا اجتمع او لا اجتمعته ام لا اجتمعته اذا ايمان المؤمن هذا مراد شرعا لانه امره بالايمان فامتثل ومراد كونا لانه وقع لانه وقع إيمان الكافر هنا مراد شرعا لا كونا مراد شرعا لا كونا ولذلك بينهما العموم الخصوص المطلق على الصحيح بعضهم يجعلون الخصوص الوجه لكن العموم الخصوص المطلق هو هو أظهر وهي لا تستلزم وقوع المراد الا ان يتعلق به الاراده الكونيه للإجماع على وقوع الكفر والمعاصي من العباد والله لا يريدها شرعا لا تستلزم وقوع المراد الا أن يتعلق به الاراده الكونية للاجماع على وقوع الكفر والمعاصي واقع أم لا مدركم بالحس هذا لا يكره الا مكابر الكفر موجود مدركم بالحس والله تعالى لا يريدها شرعا او لا ولا يرضى لعباده كفر ولا الشرك ولا الزنا ولا اللواط ولا اكل مال اليتيم ولا كل ذلك غير مرضي وغير محبوب لله تعالى اذا هذه الأصول الثلاثه تعت يعتمد يرتكز عليها ماذا مسألة التقبيح والتحسين والتقبيح العقليين يعني لا شرعيين لها أصول ثلاثه تنبني عليها هل افعال الرب جل وعلا معللة بالحكم والغايات املى وقلنا الصواب انها معلله ثم هذه التعليل على التفصيل السابق حكم ثاني تلك الحكم المقصوده فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفه به حينئذ له ماذا له اسم يشتق من تلك الصفة وهذه الصفه قائمه بالذات حكم قائمة بالذات سواء تعلقت بافعالي هو جل وعلا ام تعلقت بافعال المخلوقين يعني الامر والنهي ثالثا هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع افعاله تعلق واحد قل لا ليس تعلقا واحد لماذا لأن الاراده إرادة الباري جل وعلا متنوعه ليست على شيء واحد مرتبه واحدة من اراده كونيه ومن اراده شرعيه وعرفنا ان اهل السنه والجماعه يثبتون هذه على وجه الاكمل الذي بينناه في مساله القول حق في مساله التحسين والتقبيح العقليين يعني التثثير والتقبيح ثلاثة اقسام ثلاثه اقسام يعني الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثه بمعاني ثلاثه الاول ما يلائم الطبع وينافرهم سياتي مثاله ثاني كون الشيء صفه كمال او نقص اذا الملائم والمنافر الملائم حسن والمنافر قبيح طيب صفه الكمال او كون الشيء صفة كمال كالعلم وكون الشيء صفه نقص كالجهل، قلنا صفة كمال حسن، صفة النقص هذه قبيح، هذان نوعان، بمعنى الملائم والمنافي، بمعنى النقصان و والكمال، كلاهما عقليان بالتفاق، كلاهما عقليان بالتفاق، بقي النوع الثالث الذي هو محل النزاع بين المعتزلة والاشاعرة وهو هل، وهو ماذا عبروا عنه بماذا؟ كون الفعل موجبا للثواب والعقاب يعني ترتب المدح والذم عاجلا يعني في الدنيا والثواب والعقاب اجلا يعني في الاخره هذا المعنى الذي هو الحسن والقبح مختلف فيه هل هما عقليان ام شرعيان ذهب المعتزله الى انهما الى ان هذا الثالث النوع الثالث الى انه عقلي وذهب الاشاعره إلى أنه شرعي الى انه شرعي والصواب انه عقلي باعتبار الحسن والقبح يعني يوصف بكون حسنا او قبيحا باعتبار العقل واما العذاب والثواب فهذا لابد فيه من ها من الشرع يعني وسط بين بين قولين هذا هو قول اهل السنه والجماعه بنسبه شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى كما سياتي الى عامه السلف ولائم الاربعه ونهويه مسيتي بحث في مياتي والعلم عند الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين